فلا تقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نَحْنُ بمسبوقين أذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوثضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك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 يُوبِكُم وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي يَعْلَمَ إِنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا َلَْ يَزِدَهُمْ دُعَ إ إِلَّا فِار وَإِن كلُمَا دَعوْتهُم للتَأْثِرَ لَهُم جَعلُ صَابِعَهُم فيِي آذَنهِم وَاسْتَعُ شَْتَابَهُم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني بعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا